غزوه يا ولول و عالم طال غزوه يا ولول و طال يا خوي يا جتلك درا جواير ارادتي وحيا بداخ الجناذك صبري مال غزوه يا ولول اهله والول والمطال ما مات الشرع يا جزا بالجنات بيعك شي ما مات وخسران اهله والول والمطال غزوه اهله والول والمطال والموت بل لا جاو وسط ساحاتي يستقبلونا رجال رميان والول والمطال والله لو لب ما ظل جده بيات والول وانا بطال غسوه لي والول وانا يبقى رامس في بياتي والعهد في نهجنا بنيان والول والمطال ودما الاخوان ما ننساه يا العاتي ودمعكم تروى يا لعطشان والمطال غصنه لهول ول والمطال يا مل ما عادك تبصى الذي ما ياتي حارق وخارق مع النيران والمطال غصنه لهول ول والمطال ما باء فيدك فايدك مدار عماراتي ولا حثالة ولا تهيان خصوه لولول لا ول ول و في المعارك هاي وياتي ورجال تهول لغابطنان غصمه لا ول ول و عالم طان غصمه لا و عالم شامخ وعز في شهادتي تشهد لنا ساحه الميدان غصمه لا ول ول و عالم لا من ممسى لاخواني يبشر بنت قامتك بالصعصانه نغرقه طوفان عظمه لو ول والمطن غصمه والمشكله ذي على بطنا با في وسطي لهب في الميدان